سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى, إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكرى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 ثم لا, ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وابقى ان هذا لفي الصحف ا ل أ و ل ى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى إن الصحف الهدى أ للخدمات التقنيه